نود ان نعرف معنى الإحرام ونتعرف على ادابه معنى الإحرام هو نية أحد النسكين الحج أو العمرة أو نيتهما معا وهذا الإحرام ركن لأنه نية والنية ركن في العبادات ومحلها القلب ولا ضرر في التلفظ بها باللسان أما آداب الإحرام فكثيرة منها أولا النظافة بمثل قص الشارب وندف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر والوضوء أو الاغتسال وهو أفضل حتى إن الحائض والنفساء تغتسل وتنظف نفسها قبل الإحرام كما رواه أحمد والترمذي وحسنه ثم التجرد من الثياب العادية ولبس ملابس الإحرام وهي رداء يلف النصف الأعلى من البدن دون الرأس وإزار يلف النصف الأسفل ومن السنة أن يكون أبيضين ثم بعد ذلك التطيب وما دام التطيب قبل الإحرام لا يضر حتى لو بقي بعده فقد روى أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج إلى مكة مع الرسول فننضح جباهنا بالمسك عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا وفي رواية للبخاري ومسلم عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب أي بريقه في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم بعد ذلك صلاة ركعتين ينوي بهما سنة الاحرام. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد وذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفه كما رواه مسلم وتجزئ عنهما الصلاة المكتوبة كما تجزء عن تحية المسجد هذه هي بعض الآداب التي تسبق الإحرام والله أعلم